ما زلنا مع هذه المجالس للانتهاء من هذه الكتب نسأل الله للفعلان أن يوسل لنا طريقة الجنان ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد أن ذلك بين الناس وأسأل الله للفعلان جل في أولا أن يشكر لكم سبركم على طلب العلم وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص فقد قال ابن عينة طلبنا العلم لغير الله فآبى إلا أن يكون لله وقال <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الاطلاق وهي أعظم المجالس نفعا وكما قال الإمام أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال مجلس قال هذا المجلس يكفر سبعين مجلسا من غيره فمجلس يذكر فيه الله للفعلان ويصلى فيه عن وسلم فهو انعم المجالس وأشرف المجالس وأفضل المجالس قال أن المسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسره يوم القيام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وغفر لنا ازدلات واستقطات والهنات تقديم الأهم على المهم واجب نبتدئ بالعقيدة تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله قلت وبالله التوفيق عقيدة أصحاب الحديث قال رحمه الله وقد اعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكيف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال قولهم في الصفات وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار السحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمه والإرادة هو, هو الآن يتكلم على أن ما زال يتكلم على عقيدة السلف وجمع السلف في من بسرعه ممتاز وجمع السلف في أصحاب الحديث وقلنا قلنا هو صدر الباب بأصحاب الحديث لأنهم أصحاب الأثر وهذه فيها دلالة كما قلنا على, على على علم السلف بأنهم لا يعتقدون إلا إلا من الدليل إلا من الدليل الدليل أولا ثم الاعتقاد والخلف أكثر الخلف يعتقدون ثم يستدلون وكان هذا سبب الدلال والانحراف عن الطريق المستقيم فهو يقول الآن هم يقولون في جميع الصفات التي نزل ذكرها القرآن ووردت الأخبار الصحاح وكأنه أيضا يشير إلى أن معتقد السلف أن الصفات أو الأسماء أو كل ما يكون نسبة لله جل في علاه فلابد له من أثر وهذه أيضا فيها دلالة طبعا أيضا على خطأ من يقول بأن الاشتقاق من, علم من كلام السلف ليس هذا بصحيح بحال من الاحوال ان الاشتقاق ليس من كلام السلف وليس هذا من منهج السلف بحال من الاحوال بل الاسماء والصفات توقفيه. لذلك وذكر ذكر قال الصفات من السمع والبصر والعين السمع كما السمع ثابت لله دارف على بالكتاب والسنة أجمع على نحن نذكر الإخوة أو نؤسس لهم السمع ثبته من الصفات ودائما لا بد أن تعلم من قواعد الصفات المهمة جدا هو أنك لا يمكن أن تثبت لله صفه إلا إذا أضيفت إضافة مؤشر لله دارف لا بد أن تضاف إلى الله يعني لو قلنا مثلا في قول الله دارف والسماء بينناها بأيد وقلنا أن أيدي جمع يد معنا هذا ليس صحيح لغة لغة أيدي جا... اليد جمع أيش هيدي والأيد هنا بمعنى القوة لو تنزلنا وقلنا أن جمع يد لا تكون من أيدي الصفات أيضا لماذا؟ لم تضف للأيد للفعلاء فالأصل في ذلك لابد من الصفة أن تضاف إلى الله للفعلاء حتى تقول إضافة الصفة للموصوف فهو ذكر السمع وثابت للأيد للفعلاء بأن الله للفعلاء قال إن الله كان سميعا بصيرا وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن سمع الله وبصر لا وأشار بيديه كذر العين للأذن لا يقصد إيش؟ لا يقصد الجريح ولا يقصد ذلك ويقصد السمع والبصر وأيضاً قد قال النسلم أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمى ولا أغائبة تدعون سميعا بصيرا او قال قريبة سبحانه جل في علاء إن الذي تدعون اقرب الى احدكم من من عنق راحلته والسمع كما قلنا قبل ذلك كثيرا السمع مراتب سمع عام وهو سمع الاحاطه سمع الاحاطه انه يسمع جميع الأصوات بمختلف اللغات لا لا سمع سمعا سمع ولا يشغله صوت عن صوت هذا السمع العام سمع الاحاطه وسمع خاص وهو سمع الاستجابه سمع الاجابه انه يستجيب وهذا خاص بالمؤمنين وهذا خ... أو للكافرين التائبين او للكافرين ها بقيد ها المظلومين المظلومين المظلومين هذا سمع الاجابه قال الله جل فعلا اذا سالك عن عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعيه اذا اذا دعى فلا استجيب له والام بي قال طبعا الحديث الصريح في ذلك قال ان سلم سمع الله لمن حمده وسمعنا سمع معناه إيش ها سمع استجابه سمع استجابه لا سيما وأن الاستجابة هنا في أدلالة أيضا ولفت الانتباه على أنه لابد من الثناء على الله يرفع له لأنه حمده فقد أثنى عليه خيرا كما قال المسلم فقراته ساجدا تحت العرش يا محمد الفعراصك الاخر قال فأحمد الله محمد أعلمنيها الآن سبحانه دل في علام وأيضا لما قيل المسلم أي الدعاء أسمع او قال أي الدعاء الدعاء أسمع فقال قام جوف الليل قال جوف الليل أي دعاء أسمع يعني الذي يسمع الله فيجيب هذا سمع سمع الاستدابة وإذا الله جل في على هنا في السمع سمع خص بالمؤمنين بالذين مناجون ربهم جل في على فسمع منادات وسمع المنادات لأنه المناجات والدعاء والسؤال فيها أمراض لأن المناجات دعاء ولأن المسألة دعاء لكن الأول دعاء عباده وثناء حسن والثاني دعاء مساله والعلماء يقولون بانهما يتلازمان الدعاء العباده يستلزم دعاء ها دعاء العباده والثناء يستلزم دعاء المساله لماذا لماذا لان الكريم يكفيه التعريض بالثناء الكريم يكفيه التعريض بالثناء رايت ما حدث مع مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قالوا قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ماذا قال لا تسريب عليكم اليوم ما يغشوها استجاب هم ما طالبوا منه أن يغفر لهم فقط أسنوا عليه فكان التعليق بالثناء الكريم يجزل العطاء بالتعليق بالثناء فهناك تلازم فدعاء العبادة دع دعاء ثناء وهو الصلاة او الصوم أو الحج هذا دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة والدلال على ذلك وأمر أهل أكبر صلاة عليه لا نسألك رزق نحن نرزق شوف العبادة أتت بالرزق فدعاء العبادة والسناء والحمد هو, اللي هو, هو, هو هو يستلزم استجابة الدعاء اللي هو دعاء المسألة السمع الثالث سمع التوفيق والتزديد والنصرة سمع الثالث وهذا خاص لخواص المؤمنين أما الأول, الأول فهو أحاط المؤمنين والكافرين سمع الاحاطه لذلك لما السلسة نفر قال يسمعنا قال لو جهرنا يسمعنا والأخفين لا يسمعنا أنزل الله تعالى الآيات أنه معه وأنه يسمع سرهم ونجواهم سبحانه جل في علاه وكانت عشت تقول سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة تشكو زوجها ويخفي علي بعض حديثها والله تعالى أنزل في كتابي قد سمع الله القول التي تجادلكها السمع الثاني سمع, سمع خصب بالمؤمنين سمع المنجاة أو السؤال أو دعاء المسألة ودعاء السمع الثالث لاخص المؤمنين الانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين هذا للاخص هو سمع النصرة وسمع التوفيق والتسديد وهذا السمع هذا السمع اخص من السمع الثاني السمع الثاني حظ نفسي فيه تدعو يعني الانسان اذا دعا ربه بالمساله يدعو الى نفسي أما الثالث هنا التوفيق والتزيد هي المسألة برمتها نصرة لدين الله للأشعلان. فلذلك كان هذا السمع أخص للانبياء والمرسلين والأولياء الذين نظروا انفسهم لله وأوقفوا انفسهم لله وهذا الأعظم. زك موسى وهارون قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. سمع توفيق ونصرة وتأييد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته هذه المعيال ما يتسمع البصر بالتوفيق والتزديد والنصرة والبصر أيضا بصر الله على الإحاطة حاطة بالجميع بصرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي لا أن ينام يرفع القسط ويخفضه قال حجابه النور أو قال حجابه النار هذه رواية أخرى قال لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه من تأه إليه بصره وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه إحاطة هو أحاط بكل شيء بصرا سبحانه جل يرى كل شيء لا يخف عليه شيء لا توارع عنه سماء سماء ولا ارض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره ان الله على يرى كل شيء يرى دبي يسمع دبي النمله السوداء ويرى مخ ساقيها يرى يسمع دبي النمله السوداء على صخره صماء في الليلة الظرماء ويرى مخ ساقيها سبحانه جل في علاه وكما قلنا الرؤيه هنا البصر بصر التوفيق والتزيد والنصره كما قال إنني كلا إن مع رب سهدين هو قول الله على كلا إنني معكم أسمع وأرى وذكر بعد ذلك العين وهذا عجيب ذكر البصر وذكر العين يعني ما اللفتة المهمة عندما ذكر السمع والبصر ذكر العين نعم إذبات العين طيما قال البصر لكن لا لا بس سوا لازم تعرف ما معنى العين عندما تفهم العين ماذا تقول؟ نعم ممتاز هذا واحدة منهم. <تصفيق> لو سألتك عين ما العين؟ ستقول العين التي يرى بها. صحيح ولا لا؟ فلما ذكر البصر قال البصر الله جل وعلا يبصر كل شيء وله العين إثبة العين. قال تجري بعيوننا قال إذن إذن وول ذاك رؤيه إنه رؤيت الكلى قال تجري بعيوننا. فلذلك هو يقول أنا الآن اثبت لك البصر واثبت لك الصفة نفس الصفة وهي وهي العين لتعلم ذلك وطبعا العين ثابتة لا في علاه وهي من الصفات الخبرية الذاتية هي من الصفات الخبرية الذاتية وضابط الصفات الخبرية مسمى عندنا أجزاء وأبعاظ لكن بالنسبة لله هي صفة من صفاته فالله تعالى له عين نعم له عين كم عين له عينان من وين؟ هنا في مسألة مهمة جدا لازم تفهموها في قاعدة الـ الـ الـ الصفات هل الصفات تثبت بمفهوم المخالفة؟ عندنا ولن إثبات صفة العين قد ثبتت بالكتاب والسنه قال الله تعالى تجري باعيننا وقال لموسى ولتصنع على عيني وقال للسلام إنك بعيوننا بيطمن قلبه لأنه يبين هنا ما دمت أنا أراك فأنا أراك ما دمت أنا أراك فأنا رعاك فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك بعيوننا لا تخشى ما دام الله على راكب غيرك يراك فالله دل في علا يرعاك يعني هنا الآن لازمها الكلا والعناية و... وأيضا الكفاية صحيح فذكر العين ثبتة في الكتاب وفي السنة وثبتة في السنة لكن عدد العين عدد العين هل هو ثابت في الكتاب أو في السنة لم يرد حديث صحيح يثبت عدد العين لم يرد لم يرد حديث صحيح يثبت عدد العين تصريحا يعني والذي ورد ورد حديث ضعيف بأن النبي الله قال عن السادة قال يسجد بين عيني الرحمن قال يسجد بين وهذا حديث لم يثبت حديث ضعيف وهو قال قال يسجد بين عيني الرحمن وأنت لابد أن تعلم أن الأصل الأصيل لا يصح أن تثبت الصفة بحديث ضعيف لأنك تتكلم عن من أنت تتكلم عن من عن الخلاق العليم سبحانه وجل في علاه فلا يصح اثبات الصفه بحديث ضعيف تستأنس به ممكن نستأنس به لكن كيف اثبتنا لله عينين نقول اثبتنا لله عينين بحديث ان السلام قال الدجال اور اياكم اياكم ان يختار عليكم هو يدعى الربوبيه قال هو اور العين اليمنى ان ربكم ليس باعور ان ربكم ليس باعور هنا المفهوم في اللغه العور في اللغه نقول عيب في عين من إيش من سنتين العرب جميعا اتفقون أن معنى العور هو عيب في عين من سنتين فلما يقول إن ربكم ليس بأعور يعني ربكم له عينان إذا قال ربكم ليس بأعور إذا ربكم له عينان وهذا بالمفهوم والعلماء يرون أن إثبات السب والمفهوم غير وارد عن السلف والحق أن المفهوم المسألة رجع المفهوم اللي هو حجة أم لا الأحناف لا يرون المفهوم حجة والجماهير يرون المفهوم حجة وهو الصحيح نعم السلام لما داعون الخطاب في قول الله تعالى وليس عليكم جنحة أن تقصروا من الصلاة إن, إن خفتم ها إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا فقالوا يا رسول الله أو قال يا رسول الله ما لنا قد أمنا وما زلنا نقصر يبقى عمر يقول امسلم بمفهوم مخالفه إن امنا في القصر فلما امتد القصر فنمسلم وسلم على الفهم فقال له صدقة تصدق الله بها يعني كانك فهمت فهما صحيحا والمفهوم له له ما له من الحجة لكن هناك دليل اخر جاء تصدق الله بها عليكم صدق تصدق الله بها عليكم وكما في حديث ابن مسعود وهذا هذا اصرح في الدلاله ابن مسعود قال قال النبي وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار فقال ابن مسعود وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه من وين اتى ابن مسعود بهذا الكلام بالمفهوم اهو الان جاء نص من المسلم يقر ذلك الا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه في دلاله المفهوم مفهوم حجه لا سيما والسياق إذن لله عينان وهي من صفات الصفات الخبريه واثبات اثبات اصل الصفه من الكتاب والسنه والاجماع واثبات العدد من السنه كما قلنا والقراء المحتف والرد يعني هناك يعني يعني دعونا انا أريد واسس لا اتبهر تبحر بقى تسمع السنه والشريعه كل هذا مشروع فيه الحمد لله انا أريد اسس هناك من الطوائف عندما ينظرون هذه الصفات منهم من ينفي هذه الصفات كليات. ومنهم من يضبط الصفة وينفيها أو يعطلها تحريفا ثم ذلك تأويلا فيقول العين هنا بمعنى الكلا والعناية فالرد عليهم من وجوه ثلاثة حفظوها دائما اولا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم يسعكم وسع الصحابة لأن النبي الذي قرأ تجري بأعيننا والنبي صلى الله عليه ولتصنع على عيني انك بأعيننا ولم يتكلم زيادة على ذلك وهم فهموا أنها للرعاية والعناية فهموا ذلك مع اثبات الإيش الصفه الثاني أسعكم ما وسع السلف وأنتم بذلك خلفتم الكتاب والسنة واجماع أهل السنة ونحن أسعد منكم في كل شيء أثبتنا الصرة واثبتنا لازم لازم الصفه لازم العين الكلا والعنايه لما اقول يعني لابد أن ترع أمي ترع أخي ترع ابني يقول لك فعيني في عيني انا ارى اراه وانا ارى ارعاه كنت ارى فانا ارعاه ولا, ولا يمكن ان يقول ارى الا معه ايه الا الصف بيثبت الصفه يبقى اذا قال الله تعالى فانك بعيوننا اثبات لصفه العين واثبات ايضا للرعايه والكلا ثم قال والوجه والعلم ذكر الوجه والوجه أيضا من صفات من صفات الخبريه هو الصفات الذاتية وما معنى الصفات الذاتيه الذاتيه هي الأزلية الأبدية التي يتصف الله بها أزلا وأبدا الصفات الذاتية هي الأزلية الأبدية التي يتصف الله بها أبدا وأزلا حتى ما يدد ضيئة أو بالمفارقات يتقن طالب العلم والفرق بينها وبين الفعلية الفعلية قد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا الضحك صفه من صفات الله هل ما زال الله ضحكا أزلا أبدا؟ لا يضحك الله للرجلين ضحك الله من عبادي يقنطون مع قرب مع قرب غيري يبقى هناك أسباب لضحك الله للفعلاء نعم يضحك هو الذي قال عن نفسي ذلك لمن نتحاشى لكن الصفات الفعلية ذاتية الاصل. قديمة النوع حادثه الأفراد يبقى الوجه أيضا صفة الله للفعلاء ووجه الله أيضا له صفات ويبقى وجه ربك ذل جلالي والإكرام، ولاد يوسف ثابت الله إذا بالكتاب أو السنة أجمع السنة. بالكتاب كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربي ذو جل والاكرام فوصف الوجه بأنه ذو ذو جلالي والاكرام وأيضاً قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله مرضات الله. في النساء في النساء في سورة النساء مرضات الله. سورة البقرة على النفقة الوجه ابتغاء وجه الله. فالغرض ذكر الوجه. صريحاً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انفقت نفقه تبتغي بها وجه الله حتى اللقمه في امراتك الا كانت لك صدق فقال تبتغي بها وجه الله ونساله ازمه الوجه وقال ان لا يسال بوجه الله الا الجن هذا كله ثابت يبين وجه الله لا في على ثابت بالكتاب صفه الوجه ثابت بالكتاب والسنه واجماع ويجمع أهل السنة ويجمع هذه صفة ثابتة لله وجه نعم لله وجه وأنت إن رأيت ترى الوجه يوم القيامة لما يكشف الحجاب لما قال من سلم كما في حديث صحي قال آنيتان من ذهب جنتان من ذهب, جنتان جنتان من ذهب وجنتين من فضه ان يتوه أن يتوه ان يتوهما وما فيهما من ذهب وجنتين من فضه ان يتوه ما فيهما من فضه وما بين القوم وبين ان يروا ربهم ذل فلاه الا رداء الكبرياء على وجه الا رداء الكبرياء على وجه الله جل في وذكر وطبعا الذين اولوا الوجه بالذات هذا تاويل هذا تحريف وليس وليس تأويلا بل هي صفه مستقله وصفه اتصف الله بها جل في علاه والعلم وصفة العلم بالكتاب وبالسنة وبإجماع السنة صفة ثابتة لا تلف ولا. قال الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض مسلونا تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم لا علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا إلا الله إذا ثبتت هذه الصفة ثبتت بالكتاب وبالسنة بالسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم استخيرك بعلمك فإنك تعلم ولا ولا اعلم هذا اثبته العلم لله وعلم الله على قد احاط بكل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وعلم الغيب خاص بالله لا الله ومن ادعى علم الغيب فقد فقد كفر من ادعى علم الغيب فقد كفر لماذا لماذا ولا المساله فيها تفصيل ماشي إذا انت انت اردت ان تقول هناك تفصيل الغيب غيبان غيب نسبي وغيب مطلق الغيب النسبي ممكن لا احد منس ان يعلم ده الجن يعلم زيد سرقه عمرو والجن اللي مع زيد يخاطب الجن اللي مع عمرو فيخبره زيد هو السارق فعيدا علمه الجن وخفي عنا فمن ادعى لا نقول له انه كفر لان هذا غيب إيش نسبي اضافه في الشارع حدث مساله ورجل كان موجود تحت وعلمها نحن هنا لا نعلمها فمن قال انا اعلمها من تحت نقول له إذن لا شيء عليه حضرها مفهوم او غير مفهوم اما الغيب المطلق ما سيحدث في غد كان يعني يعني قدر الله سمعت الدكتور المشرف عليها في رساله الدكتوراه بيتكلم مع واحد بيتكلم في مساله النجوم هو عمال يتكلم يقول له انت كيف تقول النجوم وراجل يقول له انا نعم بيوت القدر وبيوت وبيتكلم يقول انا غدا انا قلت غدا يتزوج مش عارفين رد لكن هو راجل بقى سبحان الله انت بتتكلم الان في الكهانه وبتتكلم في التنجيم ما لكم ومال السلفين مش عارف انا ايه اللي بيحدث فهذا فقال عشان ما يطلع لناش واحد بعد الجمعة يطلع له واحد سلف يقول لك وبول الابل وبول الابل طب مالهم وبول الابل بينكروا ايضا واني بيقول لي مثلا شفاء وبينكر ان بيقول لي شفاء انا سياتيني سأج... شيء يعني الحديث في الصحيحين في الصحيحين انا سلم قال فليشربوا من, من البانيه و وابو فسبحان ربي العظيم يعني عشان كده اقول طلاب العلم عضوا بالنوارز على هذا العلم عندكم اتاخذوا يعني احترسوا حتى لا البدعه اذا اطلت هدمت وضيعت الغرض المقصود أن مسألة التنجيم مسألة الكهانة مسألة اخبار ما في الغد مسألة الأبراج هذه كلها مسائل مسائل فيها ما فيها من الكفريات لا يجوز بحال من الأحوال أن يدعي أحد الغيب لأن سلم قال ذلك قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه, فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما على محمد قال الله جلال فعلا كل لا, يعلم كل لا يعلم من سماوات الأرض الغيبة إلا الله لما جاءت الجلية تغني بنادى يدينا وسلم وفينا نبي يعلم ما في غدي بعدما كانت تغني باشعار الانصار في كانت الحب السابقة أو بأشعار العرب ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي قال لا قفي حسبك لا تقولي هذا عودي إلى ما كنت تقولين أن مثلا نفسه قال قل لو, قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مثلا نفسه أعظم الأمثلة التي تبين لك عدم علم النفس الغيب حد استلفك شهر يذهب يذهب يس يس يسأل أسامة يسأل الجارية يسأل علي بن ابي طالب لو يعلم الغيب ما كان فعل ذلك فإذا الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه والقوة والقدرة والله رعا والقوي والعزيز وقدرة الله تعالى إن الله على كل شيء قدير إن الله... ولا يقال ان الله على ما يشاء قدير على في هذا الباب انا هذه فيها الماح ها لا. ما هو طبعا هو كلام المعتزله في هذا الباب فنقول الله ع... ان الله ع... انت تسلم خذ طريقه السلف ايش طريقه السلف من الاول بيفعل ذلك ها الدليل الدليل هو القائد لك هل جاءت الايه ان الله على ما يشاء قدير ها ولا جاءت ان الله على كل شيء قدير ها. إن الله على كل شيء قدير هناك وهو, وهو على جمعهم في القيد المسألة على الأطلاق على ما يشاء قدير لكن هو قال على جمعهم وهذه سورة سورة مش في اللي لبعدها الشورى صحيح نعم يبقى إذن يقال إن الله على كل شيء قدير والعزة وهذه طبعا هم حتى المؤوله يثبتون هذه السفر. سبع يثبتون سبع صفات والعزه عزه الله الرفيع لا والعزه بمعنى المنعه والقدره والغلبه وصحيح هي المنعه وهذا اعظم كل لا درفوعاء ولذلك العزه ايضا للمؤمنين لكنها ليست متكامله ولله العزه ولرسوله ها. وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هنا العزة عزة العزة الغلبة وعزة القهر وأيضا عزة العلو الله عزيز في الشأ وعزيز في القدره والقوة والمنعة أرض عزاز ممنوعة ما أحد يستطيع أن يدخلها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني يا أيها الناس وأنتم الفقراء الى الله والله هو الغني سبحانه جل في علا والعظمة هذه العظمه لله رفعه. لذلك من تعاظم في نفسي فهو اخس الناس و الناس بل اغير الناس عند الله و الارض و الارض و الارض الناس. عند الله الذي و في و الارض الله الارض قال قال الله الارض و الارض و الارض و الارض من نازعني فيما من نزع فيما عذبه سبحانه وجل وعلا ولا بل. قال العظمة ازاري والكبر ردائي فالعظمه لله دلا في علا وهو العلي العظيم لذلك ترى ان العظمه تقترن كثيرا مع مع العلو والإر والإرادة والمشيئه لما يجمع وهذا ايضا فيها دلاله على على فقه المصنف لما يجمع لك بين الإرادة والمشيئه ماذا يقصد وين وين هنا بديع التصنيف لما يلبغ عن الإرادة المشيئة حسام إنه عشان يكون ممتاز لكن الإرادة المشيئة فيها أمر آخر بس يا صبر آه. لا أولت أنت وأنت معنا سلفي محت لا تؤول ها. لا أخطأت نعم إيه توافق سالم منه هي عنده ده هو مخلص. دم مخلص توحيد من خزيمة مخلص الصنعة لنبي عاصم هو عنده أول ما يسمعها منك عاد تذكرها تقولها إرادة مشيئة كونية ما تهتم تلام قال إرادة يبقى قال لك هذه إرادة هي الشرعية وآبل مشيئة إذا المشيئة كونية يبغى إرادة المشي الإرادة الكونية هي المشيئة أيوة أيوة أنا أقصد أعرف إنك لكن أنت أخطأت في التعبي أخطأت فيها أنا قلت من البديع أنه جمع لك بين الأمرين الإرادة إذا أطلقت فهم إرادتان إرادة بيانا إرادة كونية وإرادة شرعية والإرادة الكونية هي المشيئة الإرادة الكونية هي المشيئة فهو أراحك سم الإرادة اللي هي المحبة وسمى المشيئة مسألة المسألة, المسألة الكونية التي بها يكون وطبعا ضابط الإرادة ده ضابط الإرادة الكونية التي هي المشيئة وقال إرادة ومشيئة ضابط المشيئة أنها عم في كل ما يحب الله وما لا يحب الله يعني هل يشاء الله في الكون ما لا يحبه نعم طيب نعم في الكون ما لا ما ما لا يرضاه الله في الكون يشاء الله شيء لا يحب ولا يرضى شاء الله وجود إبليس ولا يحب ولا يرضى شاء الله وجود أبي لهب وأبي جهل وعثمان والي يحبهم ولا يرضى ماذا قال الله لرفع له أن تكفروا وان تشكروا قال إن تكفروا من الله عنكم ولا يرضى لعبادي كفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم إذن في الكون ما شاءه الله ولا يحب نعم لحكمة عظيم تعلم إذا بالذات لابد أن تفهم المشيئة أكمل كده أستاذ كريم قرينتها ماشي اذا الاراده ارادتان اراده كونيه واراده شرعيه واراده شرعيه الاراده الشرعيه هي الإرادة المحبه والاراده الكونيه هي المشيئه وقد يشاء الله تعالى في الكون ما لا يرضى ولا يحب لحكمه عظيمه لذلك قلنا المشيئه قرينتها كريم اتضح الامر اجب حسن ثاني يا كريم هي عندك مصير لابد ان تقع ممتاز اقول قرينتها قرينتها صبري القدرة آه يا صبري عرف أو أنت, أنت ضربتها لي هنا اخرجها حتى حتى أرتاح صادرة ساس شش دسكو فهمت بالحكمة نعم المشيات وقرنات والحكمة لأنك لابد أن تقول يشاء الله في الكون ما لا يحب ولا يرضى لماذا هو يحب ولا يرضى لحكمة مليعة هناك مصالح أخرى بهذه, بهذه التي, ب, ب, ب, بالأمور التي لا يحبها الله ولا يرضاه إذن المشيئة المشيئة لابد أن تكون قريمة الحكمة لذلك قال الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء لا لابد أن تجمع معها الحكمة وانظر في كل آية ذاكرة المشيئة لابد أن, أن ترى الحكمة صريحة قرينتها في السياق صريحة أو في السياق فالمشيئه قرينتها الحكمة قال والقول والكلام هو سياتي القول والكلام سياتي به وصفة الكلام لله دلى في علا قال والرضا والسخط والرضا والسخط الرضا ايضا صفه من صفات الافعال لان الله يرضى عن الجميع عن جميع المخلوقات ابو لهب ووعتبه بن ربيح صحيح ها يبقى الرضا الرضا صفه فعليه يرضى عن اقوام ويسخط على أقوام. هي الرضا من الصفات الفعليه وطبعا هي ثابته بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما بالكتاب لقد رضي الله عن المؤمنين وأما بالسنة إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه لا يرضى والرضا لازمه الإثابة ردا على المحرف والمؤول الذي يقول الرضا بمعنى الثواب بردة الثواب ما ما هي إرادة الإرادة أصالتا سبأ فريمة أول وتحرف يقول الرضا وطبعا الرد عليه إجمالا لأن إحنا نجمل المبتدين عليه إجمالا يسعكم سعكم ما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى ولم يقل يريد الإثابة قال يرضى تفهمون معنى يرضى إذا يقولون ب بها صحيح ويسعكم ما وسع من الصحابة صحيح وبما قلتم بخالفتم الكتاب والسنة وإجماع وإجماع أهل السنة وإجماع اهل السنه الرضا صفه من صفات الله وسخط والسخط نعم كما قال رسول الله إن الله اذا ابتلى قوما اذا حب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط وفي الآيات سخط الله علي. في في حديث اخر ايضا من ارضى الناس على سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس طيب والايات سخط الله عليهم وفي في العذاب وفي العذاب هم لابس ما خدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون نعوذ بالله من الخذلان خالٌ والحياة والحياة من الصفات الفعلية وهي من أعظم الصفات الفعلية هو حمست الله الصفات من الصفات الفعلية الحياة نعم صحيح هي هي الحياة لا يصح بحكم الحوال تقول الصفات الفعلية يعني ذلك أن الله تصف حين ولا والله جعل يقول الله, الله لا إله هو الحي القيوب. فالحياة من الصفات الأزلية يتصل الله فيها أزلا وأبدا كل من عليها فانها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وايضا وطبعا الحياه الحياة ثابتة بالكتاب والسنة صحيح؟ أين الدليل من الكتاب وأين الدليل من السنة نعم أنا قلت الآية الله لا يلقى الحي القيوم في أحد عنده آية أخرى خلاص ما كل آية كل آية ذكرت اسم الحي فتضمن صفة الحياة السنة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ليتك نسيت هذا في أي دليل آخر اتفضل شيء اتفضل أستاذي لا أنا أريد حديثاً يذكر الحياة. بالله عليكم لا تقتلوني. هو صعب شوية لكن أعصرو أنفسكم. دكتور. إن الله لا ينام. الله لا ينام. يعني هذه يعني هذه اسمها الإذداد بالمفهوم. ليل أن النوم موت. فإذا نفى الموت إذن الحياة موجودة بالمفهوم. إنه التصريح. أنت حالاً يموت والجن والأنس يموتون. نعم ممتاز. طيب خلاص أنا الحديث الذي يريده ورد أصلى الله عليه وسلم منه وقال إيش لعمر الله صحيح وردت في الصحابة إيه لا لا لا عمر ما فيش مفهوم لا مش ده, ده تصريح تعرف يعني إيش لعمر الله وحياة الله قسم بحياة الله للفعلها هذه إثبات القسم بالصفة صفات الأزلية قال الحياة واليقظة والفرح والضحك طبعا اليقظة هذه ليس صفة هذا من باب الخبر اليقظ هذه ليست صفر لا لا ما في ما في اي دليل احنا قلنا من ضوابط الصفه اللي تعلم دائما قل انا لا اصف ربي الا بعقلي او بوجدي او بشعوري وذوقي صحيح حشر الله اصف ربي بسرعه ها بالكتابي او ما الياقظ اتوني من الكتاب والسنه لا تلت فليقظ ليست ليست صفه هذا باب الخبر ومعنى يقظ هنا ويقصد بذلك أن الله لا يغفل عن ايه عن عباده كما, كما قال الله تعالى ولا خذ سبع سماوات لا في في سوره المؤمنون اخذ خلقنا فوقكم سبعه طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وفي سوره الاعراف ايضا وما كنا غائبين وما كنا غائبين فهنا اليقظ يقصد بها عدم الاشي عدم الغفله عدم عدم الغفله نعم قال والفرح نعم والفرح صفة من صفات الله رفع له ثابتة بالسنة وجمع على السنة الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم ذابت عنه راحلته هذا تصريح بأن الله يفرح نعم يفرح يعني فرح نعم فرح ولا يقال بقى الفرح هنا كما قلنا إذا سألت سائل حضر معي أمس أسأل إذا قلنا أثبتنا لله صفة فهناك ضواب ثلاثه تسير مع هذه الصفة مم. ضابط الأول ضابط المسألة في الآية أي صفة لابد تردها على هذه الآية آية عمده في المسألة ها ممتاز ليس كمثله شيء وهو طيب إذن معنى كده نقول بأنه إذا قال الفرح نعم الفرح ها بلا بلا تمثيل بلا تمثيل ولا تشبيه ولا التعطيل هذا ولا تكييف بلا تمثيل ليس كمثله شيء والتشبيه طبعا أنا ما الفرق بين التمثيل والتشبيه قلنا امس التمثيل الاستواء في كل الصفه والتشبيه في اغلب الصفه يبقى بلا تمثيل ولا ولا تشبيه ليس كمثله شيء يبقى يفرح نعم يفرح بما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته ما العبد يفرح قلنا نعم والعبد يفرح بما يليق بعجزه ونقصه وعندنا القاعده الباهره التي ترد على اهل البدع التساوي في الاسم لا يستلزم التساؤل في المسمى التساؤل في الاسم قدر مشترك ولا بد من قدر مفارق بانه بما يليق بجلال الله والاخر بما يليق بعجز, بعجز ولذلك أنت ترى هذا في الدنيا بل في المخلوقات ومن باب اولى في الخالق يد القرد يد الارنب يد الانسان الثلاثه ما اسمها يد اشتركوا في الاسم ننظر المسمى يد القرد تساوي يد البشر تساوي يد البشر ما رايكم في نظريه نظرية الخبيث العبيط اسمه ايش هو ها المخبول المجنون فرود ما هذه النظريه ايش, ايش فيها داروين وفرود ودارو كله كله بيدور ورا بعضه لانه كلهم ان شاء الله حيدوروا باقطابين في نار جهنم نظريه كفريه صحيح نظريه كفريه فيقول طب هل اليد يد القرد كياد الانسان أبداً هذه مليئة بالشعر والأظافر و... الفرق واضح طيب يدي الإنسان ويدي الأرنب يده يد الفرق واضح مفهوم ولا لا يبقى لا لابد أن تحفظ هذه القاعدة في الرد على البدع. تقول و... و... والاشتراك في لس لا يستلزم الاستواء في المسمى تساوي في لس لا يستلزم الاستواء في المسمى بحلم الأحوال هذا على ما يليقه بالله ما يليقه بالله جل فعلا وجلالي وعظمتي وهذا على ما يليقه بإيش؟ بعجزه ونقصه لإذن الفرح نعم يفرح الله وطبعا كل هذه الصفات لها لوازم الرضا لازمه بسرعة إرادة السواب الفرح لازمه الإسعاده أيه والإثابة السخط لازمه العقوبة فلما اسفونا انتقمنا انتقمنا منه قال والضحك وكما قلنا الحديث ولن نعدم من رب يضحك خيرا ما جاء أبو رزين قال يضحك ربنا قال نعم قال ما, ما يضحك الرب قال أن تدخل مقبل غير مقبل فقال أن فقال يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا لن نعدم خيرا من رب يضحك أبدا شوف فهم السليقة قال يضحك نعم يضحك ما رأينا طبعا هو, هو بلال خرج فقال يضحك طيب إذن له أسنان وشفة ولسان لأنه لا يمكن الضحك إلا إيه من الفم والفم لابد من شفايف ولابد من أسنان ما اسمه هذا اسمه أولا تكييف ثم تشبيه ودخل في الكفر مرتين وزاك نعيم بن قال من شبه الله بخلقي فقد كفر فضحك يضحك الله نعم يضحك الله كيف لا كيف لا كيف وتقول إذن لن نعدم من رب يضحك إيش أنا لا أبكي عليكم أبكي على الذين في سنين طوال يدرسون الالعقيدة حرام أنا بهذا سأموت كمدن يعني. سأ. قلت لك كيف وكررتها مرتين للموت يستغزون لا رجع التسجيل قلت لك كيف والجميع ساكت نعم لكيف خطا مبين بكلم بسرعة وأنتوا بتعملوا بتناموا بسرعة تناموا بسرعة بتعتذل لي يا مش يا ايه الورع والتق... انت من ساعة ما تجاوزت بقيت ورع وطقي لا يا دكتور ما, ما بعدلها انا منظر في الاخوة قلت اذا لا كيف ومت... رجعت الحديث لن نعد من رب الخير عطح. انا قلت لا كيف لا تأمل دعك من ما اقصد انا الان ما هذه هذه هذه بضاعة البليد لا يصح ان يقال لا كيف يا اخوة الكرام لا يمكن عقلا وواقعا صفه من غير ايه كيف لا يمكن صفها الا ولها كيف لكن الكيف مجهول أقول اقول لا كيف لا كيف معلوم الكيف مجهول لكن لابد ان نعلم ان هناك كيف كيف يعلم ضرع الله بالغيب من باب التسليم لله جل في علاه امنت بالله بما الله وعلى مراد الله و... وامنت برسوله بما جاء الله وعلى مراد رسول الله صلى ثم قال وغير من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين نعم اكمل قال وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيه فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قف أو, أو امشي امشي ماشي قال من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه قف شف انظر هو يجل لك عقيدة السلف قف مع النص لا تتعداه لا تتجاوزه قال إلى ما قاله الله وقاله رسوله وهذا الحق هذا في كل شيء العلم قال الله قال رسول لكن بالذات في مسائل الاعتقاد ما في أجد ما في أظن ما في أرى بالذات في مسألة الاعتقاد قال الله قال الرسول أو أجمع الصحابة ولذلك قال الله قال الرسول ثم من بديع التصنيف هنا لتعرف العقيدة السلفية قال من غير زيادة عليه ولا إضافة لأن الذي يزيد على ما جاء عليه وسلم يقول إما لا يعلم وإما كتم وأنا أبين لكم هذا لازم فعله مفهوم الكلام أم غير مفهوم؟ دعوكم منه مفهوم الكلام أم غير مفهوم؟ لما يقول قال الله قال رسول قلنا لزاك الله خيرا هذه عقيدة السلف أنها لا تعتقد إلا بدليل بقال الله قال الرسول ثم زاد هنا إضاحا قال من غير زيادة عليه ولا ولا إضافة إليه لأن من زاد عليه أو أضاف إليه أحد رجلين إما أنه هذا لازم ما يفعل أنه قال كتم رسول الله مع الزيادة أين أين أين أين أين, أين, أين م جاء النبي سلم لما لم يأتي بين النبي سلم إذا لازم قول لازم فعله ولازم تأويله وتحريفه أو زيادته كتم رسول الله فهمنا ولا لا لما يقول الله تعالى في علاه تجيب عيوننا ويقرأ النبي سلم ويقرأ الصحابة ولا يزيد النبي سلم ويأتي الآخر يقول بكلأنا زاد ولا ما زاد زاد الزياده دي فيها احتمالان الاحتمال الاول كتم رسول الله ما هو كتم علينا انها بكلاينا ليست العين ولكنها بكلاينا ولا لا نعم او لم يعلم رسول الله وعلم هو وهو بين امرين احلاهما مر كلاهما كفر كلاهما كفر اذا قال لا يعلم كفر وهذا شوف العربي الغر هو الذي قسم ظهر ابن ابي دؤات المعتزل بهذا لما دخل عليه وقال القران مخلوق قال يا هذا لي سؤال والمامون جالس طبعا شوفه فطاح الاساطين المعتزل فقال, فقال له يا هذا ما تقول انت علمه رسول الله ام لم يعلمه قال لا لم يعلمه وقع وقع بسرعه في الحفرة قال لم يعلمه فنظر اليه فتراجع ابن أبي دؤات علم انه بذلك قد كفر لما لما قد كفر أضن الله على رسوله ثم منحك أنت ضن الله بهذا العلم على رسوله فالرجل علم أنه الآن في النيران قال لا ارجع ارجع عن قولي ارجع إلى سؤالك من أول قال نرجع الذي تقوله هذا علمه رسول الله أم لم يعلمه قال علمه رسول الله يرجع علمه رسول الله قال له كتمه ام تكلم به قال كتمه قال الا يسعك كما وسع رسول الله طب كتمه رسول الله انت عليك تعمليش وما اتاكم رسول فخذوا منكم عنه فانته اقتدي به ولذلك قال له الصحابه علموه ام لم يعلموا قال علموه قال كتموه ام تكلموا به قال كتموه قال يسعك ما يسع الصحابه فقال فقال المامون قام خلاص انقضت الحجه قال لا وسع الله من لم يسعه ما وسع الرسول وما سعى صحابة رسول الله وكانت الحجه قد اندحرت هنا او قول الآبيدوات اندحر هنا في قول مع قول العربي فهنا قال بغير زيادة ولا ولا إضافة فالذي زاد كأنه يقول قول الله لا في يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقالوا الله اللهم بلغت اللهم فشهد كأنه كذب ذلك لم يبلغ او إذا قال لا بلغ قلنا إذن أنت تقول أنه لا يعلم وأنت علمت وضن الله بالعلم على رسوله واعطاك إياه فماذا يقول لا يمكن يقول نعم فيقول لا نقول إذن قف عندما أوقفك رسول الله الأدب لا تقدم بين يدي الله ورسوله وهذا أيضا من شوف انظر لما أي أحد ينقل لك سلف ستر الدرر عندما ينقل لك عقائد السلف بهذه الطريقة فض. قال بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقالوا رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا, الخ... ولا, للف... ولا إزالة للفظ نعم. ولا إزالة ولا إزالة الخبر الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل المنكر ويجري ويجري ويجرونه على الظاهر اصبر هو قال بتأويل منكر يعني هل لو, لو هناك تأويل غير منكر يجوز يبقى لابد نقف معه في هذه الوقف نقول لا تأويل منكر ولا غير ولا غير منكر طبعا التأويل المنكر الذي ليس له ليس له أصل من إيش؟ من العرب أو ليس له قرينا داعية والتأويل هذا التأويل المنكر والتأويل غير المنكر هو هو الذي أثت القرين الداعية من السياق أو السباق أو الأدلة الأخرى تثبت أن مراد الله في هذا أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فهذا الذي نقبله ولا نرده أما كل تأويل عندنا مردود حتى تأتي قرينته كل تأويل عندنا مردود حتى تأتي قرينته إذ الأصل في اللفظ الظاهر يبقى على ظاهره قال ويجرونه على الظاهر واكلون علمه إلى الله تعالى هذا أمر لا نريده ولا نقبله قف عنده الآن يجرونه على الظاهر وياكلون علمه الى الله تعالى طيب اذا قلنا بظاهر كلامي يجرونه, يجرونه على الظاهر نعم يد الله فوق ايديهم لكن هو يقول وياكلون علمه الى الله هذا هذا التفات للتفويض هذا التفات لتفويض المعنى لا ونحن نعلمه ونحن نعلمه فان كان المقصود المعنى قلنا كيف الان معه هنا لان هذه كلمه مهمه فلو كانت كلمه مهمه نفصلها اولا ثم بعد ذلك ناتي بالاعتذار له نقول ياكلون علمه الى الله ياكلون علمه المعنى او ياكلون علمه الكيفيه فنحن نقول المعنى لابد ان نعلمه كما قال مالك الاستواء في اللغه معلوم نعلمه نحن لا نقول نكل العلم ما كلمنا الله بما لا نعلم نحن نعلمه لكن نكل علم الكيفيه الى الله لانها غيب لا نعلم عنها شيء لكن معنى الصفه نعلمه ولا نكل المعنى الى الله هذا لا يصح لان هذا معنى تفويض والتفويض كما قلنا قبل ذلك من السلف تفويضان تفويض كيفيه وهذا الذي ندين الله به اما كيفيه الصفه الى الله لن غيب امنا بها واما تفويض المعنى فلا هذا فعل اهل البدع هذا اعتقاد اهل البدع يقولون لا نعلم هذا الله خاطبنا بما لا نعقل مع ان الله قال وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك على لتكون من المنذرين بلسان عرب عربي مبين يبقى هنا ناكل علمه يعني علم التكييف لكن علمه لو المقصود به المعنى فلا والف لا ليس هذا من اعتقاد السلف اعتقاد السلف علم المعنى مع تفويض الكيفيه قال وياكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله إذن على تقدير تأويل وإيش؟ تأويل الكيف تأويل الكيف تأويل الكيف يأكلون تأويل تأويله إلى الله تعالى بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم انهم يقولونه في قوله تعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وقفه لانه بعض اهل البدع قالوا بذلك وقالوا بان في قول تعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني لا نعلم عنه شيء لا نعلم عنه شيء آمنا به فقط آمنا به مفهوم هذا قول الراسخين في العلم فقالوا و و وهذه على المتشابهات الايه على المتشابهات قالوا والصفات من المتشابهات قالوا صفات الله من المتشابهات وهذا قول أهل البدع والضلاله أما أهل السنة والجماعة فلا أهل السنة والجماعة يقولون يقرؤونها في قول فأما الذين فيه قولوا ما زالهم ما تشابه منه ابتغاء الفتن ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وصل وص دون الوقف لذلك قال ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله فالصفات يعلم تأويلها يعني المعنى لكن تأ وإذا قلنا التأويل تأويلاً تأويله معنى وتأويل كيفية إذا نصل ونقف فإن استحضرنا المعنى قلنا والراسخون في العلم قال فما عم وما عم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إن كان المعنى وإن كان الكيف وما يعلم تأويله إلا الله قف والراسخون في العلم ماذا يقولون أما به لأن الكيف غيب والغيب لابد أن تسلم له الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاه من مرزقنا من فقود تريد ما تفويد؟ التفويد هو يقول لا الرحمن أو مثلا يقولون إيش؟ قال الله في فعلان يد الله فقايدين فنقول له ما معنى اليد يقول يد نعم ياء ودال هذا الذي أعرفه ما اعرف إلا ذلك يفوض المعنى يقول حروف انضمت إلى بعضها فخرجت كلمة اسمها يد لا تفويض المعنى أنه ما يعلم عنها شيء ما عند اليد؟ اليد التي بها القبض والبسط والعطاء والسخاء والجود هذا اليد صح مع معلومة في اللغة هو يقول لا, لا أعلم عنا إلا الياء والدان هذا تفويض المعنى والأخرى تفويض الكيفية كيف يد الله؟ نقول له لها كيف لكننا لا نعلم نفوض الكيف لله كده تفهمت؟ ممتاز طيب قال وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أن المقدار دون الاكثار برواية الأخبار وذكر أسنادها الصحي... وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحيح الكبار رفعك المختار جزاه الله خير ماشي قال القرآن كلام الله قال ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق هنا الآن يثبت لك اعتقاد السلف الظاهر الآن فيما يقول نعم. قال وتنزيله وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم يعني عند أصحاب الحديث أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما نقل أحمد غير أحمد قال والقرآن الذي هو كلام الله وحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهو الذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي وهذا استدلال هو استشهاد بالكتاب واستشهاد بالسنة وهو الذي تحفظه الصدور وتطلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف كلما كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ, لا ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تليا وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح سبيانهم وغيرها كله كلام الله عز وجل غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم هنا ذكر صفه من صفات الأفعال وهي من أهم صفات وهي صفه القرآن كلام الله تعالى أولاً الله تعالى يتكلم نعم يتكلم يتكلم الله رعلا جل في علا بصوت وحرف فصفة الكلام ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة واجماع اهل السنه بل والقياس وناحية القياس أننا نقول الذي يتكلم أكمل من الذي لا يستطيع الكلام وهذا كمال في المخلوق والقاعدة كل كمال في المخلوق من باب أولى أن يتصف فيها الخالق هذه قاعدة عند العلماء في مسألة القياس لا قياس بين الله وبين عباده إلا في القياس الأولوي فقط كل كمال يتصف به المخلوق فالله أولى به وكل قاعدة لها مستثنيات لها مستثنيات يبقى إذن قالوا الكلام في البشر كمال إذن الكلام في الخالق سفة الكامل الخالقي كمال وال ولذلك نقول هذا من ناحية القياس أما الكتاب فيغنينا الكتاب والسنة أجمع جماعه الكتاب قال الله جل وكلم الله موسى تكليما وقال الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وهنا الله جل قد تكلم مع بعض خلقه تكلم الله مع ادم تكلم الله مع السماء مع الأرض مع الجنه مع النار مع جابر عبد مع عبد الله مع عبد لابن حرام ايضا تكلم الله جل وعلا مع ابليس تكلم الله مع ابليس ف يتكلم الله جلال مع الخلق والقرآن خاص القرآن كلام الله جلال في ولذلك أنا أقول ما في دليل عن التوراة كلام الله ما في دليل أن الله تكلم بالتوراة أنا أريد دليل إلى يوم الناس إداتين به لأن ابن عباس قال في, في, في بعض آيات سورة البقرة على كلام الله جلال قال الكلام غير التوراة يقول ميزة القرآن عن التوراة أن القرآن تكلم الله به فمن آتى بدليل على أنه تكلم الله بها ناتي. لا سيما أن الحديث قال وخط لك التوراة بيدي لكن الجميع من عند الله الجميع من عند الله فالكلام تكلم الله جل في علاه كما دلت الأدلة على ذلك كأنفسنا يقول أعوذ بكلمات أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق اعلم أن بكلمات الله تفسر هما هم مش جايب معك كلمات الله القرآن القران فقط يعني يعني انت عارف اللي انت قلته يا شيخ صبري اما تعرفش انت قلت كفرا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قلت الكلمات الكونيه يعني استعازة بالمخلوقات لا لابد ان نعلم امرا الكلمات لا يمكن ان تكون الكلمات الكونيه لان الاستعاده بغير الله شرك الاستعاده بالمخلوق شرك ده احمد بن حنبل يستدل بقوله صلى الله اعوذ بكلمات الله التامات أن ان كلام الله غير ان القران كلام الله غير مخلوق لكن انا من سؤالي اردت ان اقول لما أقول اعوذ بكلمات الله واضاف كلام الله ده افعلها اعم من القران صحيح ولا لا بس هو هذا الذي اريده اعم من القرآن، ولذلك قال الله عزوجل قد تكلم مع جميع خلق، تكلم الله مع آدم، يبقى هذا ما تكلم معه القرآن؟ صحيح ولا لا؟ تكلم الله مع آدم يا آدم, يا آدم. يا آدم. إني آه قال, آه قال الله دارا لا. فعلاء لآدم لا لا ممتاز لا أريد أريد غير القرآن؟ قال آدم أخرج بعسة الموت، قال أخرج بعسة الموت، قال من كل بعث النار، أسف. أس بعث النار. وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين حتى اشتد الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم الله مع آدم، تكلم الله دل في مع جبريل، ولا ما تكلم. تكلم مع جبريل بإيش؟ سرعة. بالوحي. فإذا بالقرآن. وهناك أيضا كلام مع مع مع إسرائيل. الأمر مع إسرافيل. الكلام مع الجنة والنار. عندما احتاجت الجنة والنار قالت الجنة لا يدخلني الضعفاء قالت النار لا يدخلني المتكبرون قال الله لا لا أنت عذاب وعذبك من أشاء وأنت رحمتي ورحم ورح بك من أشاء وتكلم الله مع السماء والأرض اتي طوعا او كرها قالت أتينا طاعين وتكلم الله لا لا مع مع إبليس ما منعك أن تسجل لما خلقته بيدي وتكلم الله مع القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب هو كائن إلى إلى يوم القيامة إذا أصل الكلام كلام الله دفعة ثابت بالكتابه وبالسنة أعوذ بكلمات الله التماثس والقرآن كلام الله القرآن كلام الله والدلال على ذلك عشان تعلب هنا ممكن العام يرد بيه خاص لأن الله قال قل وينحدو من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ما الذي يقصد بكلام الله هنا القرآن المقصود بكلام الله هنا القرآن وإن احد من المشاكين استجارك بجله حتى يسمع كلام الله الكلام إضافة أعيان مستقلة بذاتها كعيسة، كالكعبة، كالناقة وإضافة معاني، إضافة المعاني إضافة صفة المصوف وإضافة الأعيان المستقلة إضافة مخلوق لخالق إضافة المخلوق لخالق قال حتى يسمع كلام الله وايضا من الآيات التي تثبت أن القرآن هو كلام الله دل في علاه لما يتكلم بأحد إلا الله رفع قال الله رفع الله عن اليهود النصارى وأهل مكة أيضا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله والكلام هنا مضاف لله على إضافة صفة الموصوف أيضا في قول الله رفع الله عن عن عن عن عن اليهود يح... يسمعون كلام الله ثم يحرفونه لكن هنا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه إما نقول بالتورات وإما نقول أنا غير التورات وإما نقول أنها على القرآن لأنهم وهذه يدخل تحتها من يحرف القرآن. أي هذه الآلام يدخل فيها هذا هو. هاي بالضبط كده شوفت ما؟ هذا هو. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ابن عباس هنا في هذه الآية قال ذلك. قال هذا ليس بكلام الله لا ليس ليس بالتورات. قال ليس بالتورات. ها؟ وقال ليس بالتورات. قالوا قلنا التورات لا أنزلناها من زيت القرآن ولا تنزل من زيت القرآن. خلاص ما اقولك كلام الله ثم يحرفونه من بعد من بعد ما عقلوه طيب وهنا مالك يا صبري ها مالك قل لي هات لا هات لي بقى الكثير من المفسرين ابن كثير كثير دي كثير يبقى كثير ما تجيبش ابن كثير هات لي الآن من العفاريت اللي معكم ها رعدا ورجفة نعم يبقى هذا الكلام عموم الكلام ليس القرآن هذا كلام عموم الكلام ايضا قال وجاء عليه وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه دلت دلالات ثلاثه تثبت أن المقصود بذلك القرآن وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أدلة ثلاث أريد الدليل الثالث الأهم ها بلسان عربي مبين والقرآن بلسان أعمي مبين فيب أيضا هذه دلالة واضحة جدا على عجمة القرآن صحيح آه آسف وهمت لكن الإخوة اليمين بلسان عربي مبين هذه دلالة واضحة جدا على أنه يقصد بذلك القرآن فالقرآن كلام الله أما من السنة فكثير كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحسن الكلام كلام كلام, كلام الله طيب أو أصدق العلم كلام الله وقال ووأحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا إجماع الصحابة قد ورد عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه يقول تعلمنا القر... تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فالتقى نور القرآن مع نور الإيمان فازداد الإيمان وكان عبد الله بن مسعود يقول ويأخذ المصحف يقول كلام ربي كلام ربي من أراد أن يختبر حبه لله فلا يعرض نفسه على كلامه فإن حبه وحب الله و... لأنه صفه من صفاتي وأيضا عثمان بن عفان قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا ر... واضاف الكلام لله دل في علام وأيضا لما تكلم بن عباس لما دخل على عائشة قال أنت زوجة النساء في الدنيا والاخره أنت حبيبة الرسول ابشري قد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات يقصد ذلك القرآن في الآيات التي نزلت لبراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه يبقى إذن هذا القرآن كما قلنا الكتاب والسنة أثبتها كأسفة الكلام لله قال ومن قال مخلوق فقد كفر وهذا إجماع, إجماع للسلف أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر من وجوه ثلاثة الوجه الأول أنه شبه الخالق بالمخلوق كيف ها اش هو شبه المخلوق على اساس ان هو الحوادث ما هو طالما قال كل مخلوق فهو حادث فتحلوا الحوادث فشبه خلق مخلوق ونعم ابن حماده يقول من شبه الخلق بالمخلوق فقد كفر حوال، حوال، حوال. الثاني الوجه الثاني ما هو, هو نفس الامر دخلنا فيها كذب الله، هو كذب الله، كيف كذب الله؟ طيب لا الله لأن الله تعالى قال أن هذا كلام هو تكلم به وإذ نادى ربك موسى وقلنا للملاك اسددوا لآدم قول لا لا فهو يكذب يقول لا لا مخلوق والله تعالى يقول هو قولي أنا تكلمت به وهذا الحديث صريح قال إذا يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم جميعا ففيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من من قرب عدم الكلام نقص لكن لكن صفه اذا اذا قلنا ان انا مخلوق فقد وصفنا الله بالنقص ولان المخلوق فيه ما فيه من النقص ما قوم هذه تثبت أن أن, أن, ان ان عدم الكلام صفه نقص الم يروا انه لا يكلمه ولا ولا ولا, ولا يهدم سبيلا هذه صفات النقص نعم إذن قال ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر نعم <تصفيق> اللي هو واجه إيش ممتاز أنا, أنا أحب جدا ضع العنب المستقبل مستقبل أنا أحييك والله إيش هو إيش هو؟ <تصفيق> تشميل خالق بالمخلوق هو عندما عندما قال القرآن مخلوق وقلنا القرآن صفة من صفات الله يبقى إذن صفة من صفات الله حادثة وما كان حادثا يكون فيكون الله محلا ليش؟ للحوادث والمحل للحوادث هو المخلوق أنا بنام وقوم آكل هذا حدثه أتكلم بكلام ذهبت إلى امرأتي فابتسمت لي فابتسمت له فأتيت هدية فعذتنا هدية فقالت أحبك فقال أحبك وطبعا حجر عندنا عايش معنا هذا الباب ترك العلم وترك كل ذلك وجلس يتغزل, يتغزل الله أعلم بيتغزل في العيون يتغزل في الرموش وبيتغزل وخلاص. لكن حجر بيدخل فيه بيعمد الى ما يريد فهو يتغزل لكنها منعتها الطعام والشراب فتغير وضربها اذا كانوا بيدرب الاخوه اللي بيعزهم اسمعوا فهو ممكن ما. فهو تغير هو حيات تغير محل الحال فهمني؟ هذا التغير ده يعتبر محل الحواد فهمت؟ مين ضبط الكتاب؟ لا ثلاثة أنا أقول ثلاثة أحد يماليني الثلاثة ثلاثة شبه الخلق بالمخلوق وهذه كفر, كفر. نعيم محمد قال من شبه الخلق بمخلوق فقد كفر <تصفيق> الثاني <تصفيق> كذب الله <تصفيق> الثالث <تصفيق> وصف الله بالنقص لانه ما دام قال هو مخلوق اذن الله لا يتكلم والذي لا يتكلم صفات نقص اضافه اعيان مستقلة بذاتها كعيسى عيسى روح الله عيسى يأكل ويشرب ويمشي أمام الناس فهذا عين مستقلة الكعبة بيت الله الكعبة هو مكان مستقل ليست معنى من المعاني فهذه تكون صفة, صفة يبقى هذه الإضافة إضافة مخلوق لخالق أما الصفة اللي هي المعنى لما اقول تكلم محمد كلاما حسنا فقال سعيد نعم قد رأيت محمدا ورأيت الكلام يمشي خلفه فقلت له سلمت عليه قال سلمت فهجرني وابى ان يكلمني احتاج تفسيرا لهذه القصه ما رايك قل يا مصعب غير معقوله ليش الكلام كان ماشي خلفه سلمت عليه فابى ابى عليها لماذا هجرني الكلام لانه مخلوق واحد ماشي ماشي ماشي يتدلع مع الخمر صحيح قالوا إرادة الواحد مخلوق شوف انظروا مشى معي فلما مشى معي وقع لكن هذه ليست اجابه سديده ان هجرني من اجل ذلك ممكن في بي بيني وبينه احن لما هجرني الكلام لانه مخلوق آه لما الكلام هجرني لما مع اني سلمت عليه وقد قال السلام افشوا السلام بينكم بل قال لا تدخل جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا هل ادلكم على ما فعلتم اذا فعلتموه وتحببتم افشوا السلام بينكم وقد فعلتوا وهجراني الكلام لانه ايه لانه لا وراده ها لانه ايه انا ما سلمتش عليه لا لا والله ده الإجابات إجابات رائعة الكلام معنا من المهاني شفت في حد ماشي وراه كلامه مفيش غير عندنا احنا بس يعني احنا دلوقتي من حقهم لو جم صورونا في, في القناة الخمسة وتلاتين فيقول لك تعالوا ترى عجبا الان هو راجل ماشي وكلامه ماشي وراه وهم ماشيين بيقولون الكلام ما بيسلمش عليك لانك ما سلمتش عليه <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم المفروض الرد علي يقول هذا كلام غير معقول لما؟ لأن الكلام معنى من المعاني وليس جسدا مستقلا. ما في الزين يعني هو في الذهن بأمر الرجل قال لي لأنه لي إرادة. الرجل التابع قال لي وعشان مخلوقه مستقل وماشي. إنما, إنما صاحبنا في غت عنب قال قولا فصل قال له ما سلمش عشان أنت ما سلمتش. ليس الواصل بالمكافئ. ولا بد أن تقول الخطأ أن الكلام معنى من المعاني ليس ليس ذات مستقلة. ولذاك أنا فرقت بقى إيبا إذن لما أقول لك ما الفرق بين الكعبة وبين الكلام إن الكعبة ما بتمشيش والكلام بيمشي ده الفرق بينهم صحيح الك <تصفيق> أنت سعيد بذاتي بالتوائه الكعبة عين مستقلة بذاتها الكلام معنى معنى في الذهن معنى من المعاني فذلك قلنا إضافة إضافة المعاني هي إضافة صفر الموصوف يبقى ما يقول عزة الله ها إضافة إيه بسرعة أنت مصعد عزة الله ممتاز لأنها معنى من المعاني رحمة الله نفس الأمر مفهوم؟ هذا هو نعم. قال الإمام رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبو الوليد حسان بن محمد يقول حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبي بك أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم ولا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات وهذا قول أئمة السلف مالك ابن أوينا الشافعي ابن خزيمه كذلك كثير من ائمه السلف وكابن الجراح جراح طبعا كلام احمد ابن حنبل وكلام يحيى بن سعيد القطان كل هؤلاء قالوا من قال ان القرآن مخلوق فقط فقد كفر فعبد ابن المبارك يقول هو جهمي لا تحل ذبيحته ولا تنكح ولا تنكح نساء, نساء, نساء نعم قال ولا يصلى عليه ان مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فان تاب الا ضربت عنقه فأما اللفظ بالقرآن انتهى الكلام الشيخين. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر إسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل, ج... لأهل جيلان قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن قف شوفونا التفصيل الجرجاني يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن ماذا تفهم اردت شيئا مجملا قاعده كبرى في المساله جابها الحبوب جابها خلاص هات ممتاز الالفاظ ال المهمه لا تقبل ترد نقف معها على التفصيل اذا قال لفظي بالقران مخلوق هذا موهم انه قد يقول لفظي بالقران مخلوق يقصد الاصوات الخارجه مني الحنجره اللسان هذا حق وان قال لفظي بالقران مخلوق يقصد به القران فقد كفر يبقى اللفظ الموهم لا نقبل مطلقاً لا نرد مطلقاً والإنصاف أن نقول بالتفصيل ونقول والأولى والأحرى أن السلف يتجنبون مثل اما أما أحمد فقد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق في الكفر اللفظية معروف من قال ويقصد بذلك الرد على الجهمية الرد على المعتزلة أنه شاع وذاع أنهم كانوا يتخذون هذه الكلمة تكئه من أجل أن يرتقوا بها إلى القرآن مخلوق لأنه يسهل على الناس لما سهل على الناس على أذان الناس سماع لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق ويتساهلون في قبولها فإنه بعد ذلك يرتقوا يقول والقرآن مخلوق فكانت زريعة لذلك حب أن يسد الزريعة وإلا فالكربيسي قال بذلك ولو حققت ودققت كلام ثمين وغير ثمين أنك لو حققت في المسألة بأن لفظي بالقرآن مخلوق يقصد بذلك الأصوات التي تخرج أنها مخلوقة حق مخلوق لكن اللفظ نفس اللفظ لا يصح التصريح به ولا الكلام به في محل البدعة قد انتشرت فيه ولا يصح نسبة ذلك للبخاري ولو نسبت أنا ذلك للبخاري في بعض الدروس أكون قد وهمت البخاري لم يقل لفظ بالقرآن مخلوق لم يقل ذلك إنما البخاري ماذا قال؟ قال الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري قال الكلام كلام الباري له واللفظ لفظ القاري الأصوات والحنجرة وهذه والأنفاس اللي داخلها والخارجة هذه لمن؟ للقاري وهذا الحق في هذه المسألة هذا مجمل ما يقال في اللفظية عشان ننتهي منها بإذن الله فضل. قال وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقرؤ وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم لن جعل القرآن مخلوق <تصفيق> نعم. قال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصاني, وتصاني فيه الكثير فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله يعني كأنه يقول ومنهم نأخذ الحق في هذا الباب لكن كما قلنا هو اجتماع واتفاق أهل السنة والجماعة أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه قد قال أبو زرعة ابو حاتم واحمد أحمد محمبل الذهلي قال من قال بذلك فقد كفر يقصدون بهذا لذلك عبد الله بن بن الإمام أحمد راجع أبي في ذلك ففصلها أحمد لكنه أطلقها مجملة من أجل سد الزريعة وحسم حسب المادة المعتزله كان يتخذون هذه تكئة ليرتقي بها لأن يقول القرآن مخلوق والقرآن ليس مخلوق القرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمر المستملي سمعت ابا عثمان عسعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وذكر محمد بن جرين التبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعين إلا عمن في قول الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الائمه الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد, أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال, قال ممن يسمع قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ اسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع نعم هو يقول القرآن كلام الله فلا يقول مخلوقها يقول غير غير ويقول القرآن كلام الله لأنه كما جاء به النبي سلم وقبله السلف وقال الصحابة به فالقرآن مضاف إلى الله على إضافة صفه للموصوف فالقرآن كلام الله كما قال ابن مسعود كلام ربي كلام ربي من أراد أن يختبر حبه لله في علاه فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد حب الله فالكلام صفه من صفات الله لله في علاه قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمه الله ورحمة الله عليه ورضوانه هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه نستخلص من ذلك أنه قد تأتي الألفاظ وهذه الألفاظ تكون مستحدثة تكون مستحدثة لم تعرف عن السلف فالأسلم شوف الآن والأسلم ألا نتكلم في باب الاعتقاد إلا بكلام السلف والكلام المستحدث لا يجزد نتكلم به هذا الاسلم والاحكم والأعلم والأتقن والأعظم أجرا فإن جاءت اللفظ المستحدثة وكانت موهمة فنقف عندها لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا فنقول ما تقصد بهذه الكلمه فإن كانت يعني أثماراً حقاً قبلناها، وإن أثماراً باطلا رددناها. هذا هو. لذلك دائما لابد أن تفهم إذا قال لك يعني الجهة أو تكلم عن المكان لله إذا بد أن تسأله. هذه لم تعت عن السلف. ماذا تقصد؟ فإن كانت إن وردناها حقا أخذنا بها وإلا رددناها. بهذا نقول قد انتهينا من الكلام على مسألة القرآن. يعني تقرأ هذه المسألة في هذا الباب. إيه تبقى بهذه المسألة اللي هي قول محمد جليل قال ميل إلى شيء من البدعة لأنها مهمة جدا لتعلم أنهم لما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أطلقوها بان من قال لفظي بالقرآن مخلوق كفر يقصد بذلك حسم الماده وسد وسد الزريعة لأن الجهمية اتخذوها تكئة من أجل يعني القول بأن القرآن مخلوق نعم وبهذا نكون انسائلة من هذه من المسألة الجزئيه دي اقراها وهذه الأخوة تقرأ بعد ذلك آخر الباب قال الإمام رحمه الله قلت وهو, أي وهو أعني محمد بن جرير قد نفع عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عضول, من عضول عن, سبيل عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة والذي حكاه عن أحمد, عن أحمد رضي الله عنه وارضاه أن اللفظيه جهمية فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أخافوا، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوا فأدرجوه في هذا، فأدرجوه في هذا القول ذلذلابس. أنظر، فهو يقول لما قال لفظ القرآن مخلوق تلبيس من أجل أن يصعد بها، يتخذها تكاء، ويصعد بها إلى أن يقول القرآن مخلوق. سو ختم مع ذلك في الكلام نقلا قال اخبرنا الحاكم وعبد الله نعم قال اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ حدثنا قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرون قال حدثنا يحيى بن اس ابن اس سسوي ها قال حدثنا يحيى بن سسوي. قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة اخبرنا علي الباشاني الباشاني وفي في اخطاء يعني انا عندي ابن سالوكي نعم فهو تراجع تراجع تراجع في خطأ في الضبط تراجع قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر نعم يريدون اي, أي يقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهذا هو الكفر حقا وأحمد في هناك لفته أن أحمد قال القول في نفسه بدعة القول في نفسه ربي بدعة ولذلك نحن نقول في الألفاظ المتدعى على بدل أن يعني ينحي نفسه عنها بذلك بفضله قد انتهينا من من الكلام وهو انتقل إلى الاستواء يكون ان شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم ربنا، بحمدك اشهد أن لا